بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب ٌ فصلت آ ي ا ت ه م ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما م تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب ف ع م ل اننا عاملون قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد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 سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا أ و كرها قال تاءتينا طائعا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 وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام محساه لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ه اخزى وهم لا ينصرون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 ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار ا لهم ن ا ر ل فيها دار الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 موسوعه ن غ ف ر رحيم ح ومن أ ن ق ل ا ممن د ا ا إلى ل ل وعمل ص ا ل ح ا و ق ا ل إ ن ن ي من ا ل م س ل م ي ن و ل ا ت ت س و ي الاسلاميه ة ل ي أحسن ف إ ذ اسماء الذي ولي بينك وبينه عداوة كأنه عذاوة ي م م و ي ل الله ه ا إ ا ا ذ ي ي ن صدروا وما ا ل ق الحسنى إ ا ذو ظ عظيم وإما ف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 يوم القيامة اعملوا ل ق ي ا م ة ما شئتم انه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاء وإنه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ي الله ك إ الحسنى ما قد ق ي ل ل م ق ب ل